وأما الجدار فكان لغلامين من في المدينة وكانت تحته كازل لهما وكان أبوهما صالح وكان أبوهما صالح فأراد ربك أي بالوَع شدهما ويستخرجكزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا